بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لامرى 123. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 124. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِمْ تَعْقُمْ تَعْمَ حَسَنًا إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمٍ كَبِيرٍ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 119. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 110. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 ولئم أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئم أذقناه نعمة بعد ضرا أمسته لا يقول إن ذهب السيئة عني 111. إنه لفرح فخور 112. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُحَاجِ إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَزْنٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 وَأَلَا إِلَّا إِلَّا هُوَ فَهَلْ آتُوا مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ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 من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب سائما موى رحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَّا مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُوْفِ مِدْرِيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنْ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عجاجا وهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 117. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 118. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 119. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 112. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نومنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي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 خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن منكو ولا أقول للذين تزدرى أعيونكم لئي يؤتيهم الله خيره الله أعلم بما في أنفسهم إن إذا لمن الظالمين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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اقبض بسلام منا وبركات عليك وبركاته عليك وعلى أمم مما معك وأمم سنمتعهم ثم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 124. وإلى عاد أخاهم هودا 125. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 126. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون 127. ويا قوم استغفروا ربكم ثم 124. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 125. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بلا إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. 124. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير 125. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليب 124. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 125. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهون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 ألا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عِجْلٌ حَنِيفٌ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوَقَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَهُمْ نِّيَبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرَ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمُحْسِنُونَ هم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت سُلُنا لوط سئبهم وضاق بهم ذرع وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السجَّات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 111. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 112. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليها, وأمقرنا عليها حجارة من سجيل مرضود 126. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 127. وإلى مدين أخاهم شعيبا 128. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أرأكم بخير وإن أخاف عليكم عذاب يوم محيق ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقص وولا تبخسنا شيئا هم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كتم مؤمنين وما أنا عليكم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 119. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 117. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط 118. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب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 117. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 118. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرثد المرفود ذلك من آباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أُغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيِّبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ غَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 119. وأن ربك فعال لما يريد 110. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 111. فلا تكفي مثية من 119. يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص 110. ولقد آتينا موسى الفتاب فاختلف فيه 124. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 125. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 126. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 124. إنه بما تعملون بصير 125. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 126. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 127. وأقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل 124. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 125. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 126. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنف جِينا منهم واتبع الذين ولموا ما اسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعلنا سامة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 112. وكلا عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك